كلا إذا بلغت دراقي وقيل من واقو وظنناه الفراق أخي أختي سوف تذكرون هذا الكلام ولكن على أي حال هذه إحداهن كانت المستشفى فتحدث فتحرك آخر من كشف عليها أنا حين نزعت السماعة من أذني إذا بها تقول بالحرق الواحد الله يعافيكم مشتورنا التحاليل والله من دينا من دا المستشفى من فنطلع فأرسلنا تحاليلها للمختبر في الأرض وأرسل من في السماء من بيده ملكوت كل شيء رسولا لا يعطي له ما هي إلا لحظات العينة تفعط تحت المختبر وملك الموت عندها في الغرفة لحظات وأنا أقلب في ملفتها خارج الغرفة إذا بالممرضة تأتي بسرعة فزعة قالت تعال فلما دخلت الغرفة رأيت فتاة غير التي رأيت التي رأيت قبل قليل تحرك اليدين وتقول ملينا ومتى بنطلع هذه الأياذ التي أرسلت ثم أصببت والله ما رأيتها إلا تعطلت اللون شاحب والبصر خاشع شاخص الأطراف ممددة وإشتفاء تمتزع نبضة سريعة لجهاز المراقبة إذا بنبضات القلب كانت ثمانين اثنين وستين خمسة وأربعين ضغط الدم ينزل بدأت أرى معالم الغرق على وجهها. خشيت أن تغلق الصحيفة بغير لا إله إلا الله. كما أغلقت الصحف من قبلها. أربعة وعشرين حالة. والذي نسي بيده ما قال لا إله إلا الله إلا واحد. لا تستغرب الآن ولا تجرب تستطيع الآن أن تقول مليون مرة الموعد ما هو الآن؟ فأسرع. قلت لا إله إلا الله وإذا باشتفاه ترتعش كأن عليها جبل هذه النحلة ترتعش بلا أعرف كررتها الثانية الثالثة ما بقي إلا عدة نبضات فشيت أن تغلق الصحيفة بغير لا إله إلا الله أسرعت عند إذنها يا أطوان ولقنتها في المرة هذه تلقين لسقول لا إله إلا الله ولا أعرف تخرج لما كررت عليها واشتد النزع وإلى بالفرأة تعالج السفرات الحنجرة تدخل وتخرج وإذا بالنزع السد فما هو الملك يمتع الروح إلا وبدأت أسمع حسرجة وبعض الحروف تخرج كررتها لا إله إلا الله سمعت أحرك وقوت متحسرج هل كانت لا اله الا الله لا ولا الذي بيده والروح تنزع والصوت المتحشرج في بيت يغني ملحن بصوت متحشرج واداه تغني بيت حتى لا يدعها تكمل البيت الثاني الا والروح قد خرجت من المستشفى ما هذا هل تعرف اخر صفحه في السجل في سجل حياتها اخر صفحه غنت قبل أن تموت، فيعرض يوم القيامة على الجبار مغنية. طبعا لا نعرف هذا نحن الآن. هاي الآن لها قرابة السنة تحت الأرض. والله لو تصرس كل يوم، وتعب الأصابع، وتبكي الدم، أبى أخرجني والله ما أسمع إلا ما يرضيك، ولا أرى إلا ما يرضيك، وأقوم الليل ما أنام، وأصوم النهار حتى أموت هل ترجع؟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 من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ضع تحت آخر كلامه عشرين خط ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان أول كلامه ولا قال من كان أوصف كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لأنهم أمن يقولها في الأول ويقولها في النص وآخر فرض ضحك عليه فوق الأرض رفع السبابة في التحيات وقال أشهد أن لا إله إلا الله حرك السبابة وحرك الشفاء وقلبه ما تعرف فهيهات هيهات أحدهم اسمه محمد على محمد صلى الله عليه وسلم والآخر اسمه خالد على خالد بن الوليد ما نفعتهم اسماؤهم غاتلا <تصفيق> والموت يطلب بطوم وغشاعة الشفوى تحجب كم تضحك الدنيا بذي أمن وبهارد النعماء تعجبه حتى ودا في عشق فيها مثلا للناس في الأحداث تضربه قفيا في ايي ابي بباب قبرتي والليل الهلى اجيني نركبوا ايي ابي بباب قبرتي